فَلَمْ يَرَوْا إِلَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَأْنَا اخْسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ وَطَيْرُ أُطِيرُوا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ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 كلوا من رزق ربكم واشكروه بلدة طيبة ورب نافور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترائيذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 قل إن ربي يبسُّ الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فا بالتي تقربكم عند نازل فا إلا من آمن وعمل صالحا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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آيَاتُنَا بَيَنَةٌ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُكُمْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب.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 قبل إنهم كانوا في شك مريّ.